بسم الله والصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم لا زلك صراتنا حول تفسير السعد رحمه الله تعالى الموصوم بديثير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان نعم بسم الله الرحيم. وحكي. وليس الظلم الآن تأثي الجنوز من ظهورها ولكن إن الظلم يتقى واكتب جنوز للأدوى لنا واكتبوا الضامن عن مؤمنين تتحون فقوله تعالى يسألونك عن الأجيلة جنوة بلاك ما سائد أهو عن الذئبة يقولون تعالى يسألونك عن الذئبة جمع الذئاب ما رأيت وما وانا أذللها او اقتذائها قل انه مواقيت لله اي يامر الله تعالى الذين في رحمته على هذا الذئب يبقى النلال ضريفاً في أول شأنه ثم يتزاير لدخصه ثم يشرع النقص إلى أمالك وهاكذا ليعرف الناس بذلك موادية عباداته من الصيان وأوقات البكاء والتنسارات وأوقات الحق ولما كان الحق يقع في أشر المعلومات ويستغرق اوقاتا كثيره قبل الحج وكذلك تغرق بذلك اوقات الديون المؤجلات وبده التجارات وبده العدل والحمل وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق فجعله تعالى حسابا يعرفه كل احد من صغير وكبير وعالم وجاهل فلو كان الحساب في الدم الشمسيه لم يعرفه الا النادر من الناس نعم وهذا يدل على ان هذه المواقيت هي التي يترتب عليها الاحكام الشرعيه فاذا كان على الانسان صوم شهرين فبالهجر بما فيه الاهله واذا كان المراه تعتد اربعه اشهر وعشرا فايضا بهذه المواقيت بالأهلة وغير ذلك من هذه الاحكام إذا نظر الإنسان صوم شهر هل يصوم شهر 31 يوم يناير مثلا ولا مارس ولا لا انما هي المواقيت انما هي الأهلة ولذا لا تترتب الاحكام ابدا في الشريعة على السنه الشمسيه وهذا اكثر رد في الذين يعتبرون الحسابات الفلكيه في دخول رمضان أو في لكل أي شهرين أقول على الفلكي هذا أكبر رب فين الحساب الفلكي هذا اعتمده الله سبحانه وتعالى فين او اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي الأهلة إنما هي الأهلة برؤية الهلال وهذا غاية ما كلفنا الله تبارك وتعالى به وإن لو كلفنا الله عز وجل بمسألة يعني الثناء الشرسية والحسابات الفلكية هذه هذه من يعرفها؟ من اللي يعرفها؟ أن نظر في الأمة يبقى تتعقل الأحكام الشرعية وبهذا قال النبي صوم لرؤيته وأطر لرؤيته أي واحد يرى الهلال خرح يصوم المسلمين ولم يقصر الناجس السلام الحكم على فريقة الخاصة نعم إحنا قد نرى الهلال بلاسليب الحديثة لا يوجد مشكلة ترى الهلال خلال بساليب يعني بعد نصلنا نرى مثلا بالعين المجردة نرى بألآت أخرى وأساليب حديثة أخرى في استنباطه لا إشكال إن هو من إحنا نصل إلى رؤيته فالتاريخ الهجري ليس مسألة فرعية إنما مسألة أصلية عندنا لأن الأحكام الشرعية ملوقة بها وهذا من شخصية الأمة ومن كيانها ومظهرها فإذا تركنا الحساب الهجري والتقويم الهجري ولجعنا إلى التقويم الآخر واعتمدناه فهذا لا شك فيه إذافة شخصية المسلم نعم. وليس يجروا بأن تأتي الظنوزة من جمهورها وهذا كمكان الأنصار وفيرهم من العرض في أحضر. لن يكون بلوطاً من أولئة عبد الولاد وغمّاً أنه برد فأقضى تعالى أنه ليس من البلد لأن الله تعالى لمن شفيعه لهم وكل من تعصد جدادك لمن شفيعه ولا ولرسوله فمن تعصدهم ببدعة هذه قاعدة هذا قاعد هذا مما يستفاد من هذه الآية يعني الأنصار كان إذا الرجل أحرب خلاصم مدخلش بيته من الأبوات عايز يدخل بيته يدخل من الخلف ليه هو هكذا اخترع اخترعوا شيئا اظن ان هذا لما يقربوا من الله تبارك طب هل في دليل هل في أبثار من علم على هذا لا ذلك ما اخترعوا ايضا انه لا يطوف الواحد الا في ثوب القراش لازم عايز تطوف لابد ان تطوف في ثوب رجل من القراش من اللي قال من التواف يكون في ثوب رجل من قريش ايثم حتى اصبحوا يجرون الثياب لمن ياتي البيت الحرام واذا لم يجد الواحد ثوب قرشي تاخر بالبيت العريان منين جبت هذا الكلام فهذه صفص هم وضعوها مع فكل من تعبد الله سبحانه وتعالى بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله فهو مفتبع وإن كانت نيته صالحة انتبهوا يعني ما ليش واحد مثلا بنا نهيتي والله خير أنا يعني ما قصدت إلا التقرب نقول ليست في النية فقط هي الشرط إنما النية مع المتابعه إنما الاخلاص مع المتابعه فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احدا لازم الأمر عندك نية صالحة لكن لابد أن يكون عندك اتباع نية صلحة ما لها قيمه اتباع من غير اخلاص ما له قيمه لنبلواكم ايكم احسن يعني اخلص واصرف فهما شرطان وليس شرطا واحدا هما شرطان اخلاص ومتابعه يبقى هؤلاء الذين يذكرون الله بافكار لم ترد ويتعبدون الله بعبادات لم ترد من الرقص والتمايل ومن كذا وكذا أو إطعام الصعام في ليالي يسموه مثلا ليالي الأهل الله أو غير ذلك وفعلا هؤلاء الناس يفعلون هذه الخيارات يقول القائل منهم والله أنا نيتي حسنة أنا ما أردت تقرب الله ليه يا أخي تبدعني وليه تقول هذا بلعا وهذا كذا وأنا ما أردت أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى نيتي نقول لا تكفي النية لا تكفي أن لابد من الإخلاص والمتعظم نعم وانما ان يبدو هدوءه هذه من قران من هذا ايضا قاعده اخرى من ايه قاعده يقول في قاعدة البيوت من, من, من أبوابها لما في من السهوله عليه انه اقصد تشريع قائم على قاعده سيسي قاعده رفع الحرج رفع الحرج الشريعة عادل به برفع الحرج ما جعل عليك في الدين من إنما انما الوحيد يدخل بيته لا ما تخش من باب طلب ان نروح ويتكلف ان ياتي من الاسوار الخارجي ليك ليه ما حبانا الله سبحانه وتعالى بها فاذا المشقه تجلب التيسير وقاعده رفع الحرج رفع الحرج إن هذا الدين يسر لهذا ليه كره النذر حتى ولو كان صاعة وبعض العلماء يرى تحريمه حتى في النذر الصاعة في أصل العقادة ليه؟ لأن الحق مشقص وتكليف العبد يعني يكلفه الله به لكن اما تنذر مثلا تصلي مئة صارفا أو تنظر تصوم شهرين واحد نذر لو ربنا جاب ولد يصوم شهرين طيب ربنا رزق قوي ولد يبدأ بقى ويقول ايه يصوم له مثلا عشر خمسة عشر يوم طيب ده يا حبي صاحبه ده, ده كذا تبع من ايه تب لو انا كنت عاجز. ما هو هذا هو الاصل بقى الذي بنيت عليه الصراحة انك كلفت نفسك لان الله ما كلف الامة شهرين في الواجب الاصلي ما كلف الله الامة بشهرين انما كلف الامة بصيام شهرين ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام الأخرى والحامل والنفثاء والمرضع واللي كل هذا أجل أجل إذا أردت وعرض رحمة تقضي الأيام وإذا ما استطعت القضاء ولا الصوم خلاص أطعم ما كان هذا وانتهت المسألة كل يوم مسكين إذا المسألة مبنية على التيسين مسألة مبنية على فلما تجي, تجي أنت تلشق بنفسك المشقة حتى ولو كانت ولو كانت هذه المشقة في طاعه ولهذا النذب في أصل الإقدي ولو كان طاعة مكروم بل بعض العلماء يرى تحرينه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يرد من قضاء لي شيئا وإنما يستخرج به من يستخرج بين من إنما ولا يغير شيئا لا يغير ولا يحوس القضاء الذي قضاه هو شيئا نعم يبدأ قاعدة أيضاً من القواعد شرح وهي قاعدة رفع الحرج افعل ولا حرج فيما أدن به الشارع ومضاورة به الدليل افعل ولا حرج يجيك مثلا واحد أخي يكلف نفسه لازم يرب شعره وطول شعره ويلبس السياب البفستان كما يقول وروح الشغل حتى لو أدى ذلك إلى فصل من العمل فإذا هذه مسألة لابد أن نواعيها وأن نفتفت إليها وهي أن التيسير مأمور به في الشريعة وأن العبد ما يشد على نفسه في أي شيء لا في هيئة ولا في عبادة ولا في توقيت عبادة ولا في أي شيء الهيئات اتبع قومك يبسوا مصر بانطرون بس المهم يكون بشرط لا يكون نزين على الكعبين ولا يكون ضيقا يحجم العوره او يفصل العوره انما الشرع ما اتى بثياب معينه الناس بيروحوا الشغل كلهم صبون ويروح الشغل صبون بنطلون بس يكون قميص واسع وبنطلون واسع وما يكونش لازم عن الساعدين ما هوش جهات في سبيل الله لكنه لازم يكيد يا خدي والكيل الاخ كان بيتنفس في او مثلا يجي يوم الفرح يشترط ان عروسته لا لا تتزين ولا تجمل ولا تروح ولا تعمل واتعلم ما فعلت عائشة وخديجة ما كانش عندهم الله الصبون بس أو الأشناب وخلاص يعملي كده يرسي وشك وسرحي شعرك شعرة وبس وبات طب هي عايزة يعني تتجمل وتتعلم ده هذا يوم وخلاص طيب طالما بدوابط الشرعية ومع النسوة في البيت ولا يراها أحد ايه المانع يعني ما المانع فالإنسان ما يشدد ولا يكلف نفسه مثل هذه الخلفة فالشرع أتى بالتيثير بل السنة يعني أخذ تصل علي يقول والله أنا لبس سيربك كتاني وإن يعني رفضين كذا وعمين كذا قلت تقول تبين تلبس سيربك كتاني يعني هذه السنة السنة أن تلبس القمصب بنفاة وحده السنة ازاي والنبي لبس القمصب بنفاة سنة النبي موافقة عادة قومه ما لم يخالف شرع هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب مخالفة معهود قوم، إلا إذا وقع خلاف في الشارع للشرق وقع خلاف في الشارع إذا حاجة تلك إنه مثلا تشوف الجماعة الموريتانيين والصوماليين تقولوا واحد لا بيسهدون كده ما أنتش عارف يرتكب في إزاي ولا بيدخل، وماشي كثير أو وتفصيل غ يعني عديد دي عادته خلاص أنا قابلت شيخ ما شاء الله على سنة يعني مولي تاني لابس هذا الزي انت لا يمكن تلبسهم لو لبست هنا الناس فلا نخلف معهود القوم لأن هذا لا يبعد أن يكون ثوب شهرة كل واحدة يقبلك انت لايه لابس كده انت لايه عمل كده سيب بقى دعوتك وقعد بس ربع الناس انت لايه لابس كده حتى لا تتعلق بشهر تتعلق النبي صلى الله عليه وسلم سنته موافقة قومه ما لم يخلف الشهر يبقى إخوان ليس التشدد حسن فمك ولا حسن تعبد، إنما العبادة إن الإنسان يأخذ بالتيسير وياخذ بهدي صلى الله عليه وسلم ويسهل. النبي ليه صلى الله عليه وسلم أظن لو الكعبة عندنا النهارده إحنا كإخوة لا يمكن كننسبها واحنا نعرف إنه الكعبة دي هي مبنية تبنى على قواعد إبراهيم أو الكعبة. الأصل قوعد إبراهيم وكذا كاننا مش هلوم نسيبها كاننا نعمل ونهدها خالص لابنها على قوعد إبراهيم ونقول بالسنة النبي تمناها النبي عايز يجعل الكعب على قوعد إبراهيم ويجعل أهبابه لكن النبي ترك ذلك ترك ذلك خوفا على الناس لو لأنه قومت الحديث وعدم الكفرين قطت الكعب ولا على قوعد إبراهيم ولا لها لأهبابه تركها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى النبي كان يحب موافقة قومه فالإنسان لا يتشدد ولا يتكلف ويمشي طالما أن الأمر ورد به شرع والله الحمد والمنى خلاص من يعني بلالة الإشارة فدلالات متنوعة دلالة الإخوان دلالة الإشارة دلالة النص دلالة الإشارة يعني أن الآية تشير بدلالة نعم إلى أن ينبغي ينبغي مستفاد من إشارة الآية إلى أن هو ينبغي لكل أمين المهمون أيدين من سام القريب سام القريب تمام الذي أشجعه رأى ماضيا نعم فالآمر المعروف الثاني عن المنطق ينبغي أن ينظر في حالة المنور ويستعمى النور والرزقة والسياسة التي بها يحصل المقصود أول قادر نعم والمتعامل والمعاكم ينجل أن يكسر اقرب طريق معدهان يحصل فيه مقصودا. نعم وهكذا كل من حاول أمر من أمور أكام أكام الأدوان فلا جد أن هذه قاعده انا اقول لك تفسير هذا تفسير عميق تفسير الفعل تفسير ليس تفسيرا سهلا ولا تفسيرا سطحي هذا من اعمق في الحقيقه لان الرجل استفاد من هدايه القران في تعيده القواعد الحقيقة السلفية الربانية في التربية في التعبد في التعلم في كل أمر من الأمور شوف يعني ما تمر معه آلية يمكن أن يستفيد منها قاعدة يضعها كمثلك إلا ويضعها شوف الآن يسألونك عن أهلية يقول يا مواقف للناس والحج وليس البر بأن سأت البيوت من بوريا ولكن البر من التقاط البيوت من أبو بير شف القواعد الحطانة إلى هذه قاعدة ثمينة أن القاعدة أن كل من أراد خيراً فليأتيه من باب الذي جعل له واخد بالك كل من اراد بابا من ابواب الخير له هذا الباب من الأبواب الخير له وله أبوابه التي توصل لي بسهوله لا تكلف نفسك بها اكثر من هذا دي أنا عاوز خطة عاوز منها أعمل إيه أسوي إيه. تلاقي مثلاً ممكن يريد التعلق لكن يأتي الأمر من غير باب. ياتي الامر من غير باب ان هو اصلا مثلا قد يدخل في العلم بلا شيخ قد يدخل في علم صعب لم يصل في له عاوز يحاول افهمه لوحده ما قدرش يتعقد ساب الكتاب ساب العلم لا العلم واصوله امشي عليه تعال عند شيخ استنصحه يعرف مستواك يحط لك المناهج الملائم لا تمشي واحده واحده واحده واحده قال لك اقرا ا ب في حاضر ا ب حتى صف يبقى كل حاجة لأيه باب انت عاوز تعبد الله سبحانه وتعالى في ابواب لتحصيل هذه العبودية يبقى من اراد الخير فإلا كل باب من ابواب الخير نصب الله عز وجل عليه طرقا توصل اليه باقصر طريق واقصره واقوى سبيل واعداله يبقى لا تترك هذا اسلح عوز الرزق وعاوز زيادة الرزق وتحسين الذاهبه نقول وعوز كون في أبوات أعظم هذه الأبوات أبز الأمر من حلم يعني مش مشكلة فوق عبيرة مش مشكلة دراع عبيرة هذه يعني بضاعة شوية يعني فاسدة أو شوية كذا اقلب بس على الوش الثاني وعديها وبعد كذا هتوب بس اقف على رجلية والله وانا هبني مساجد وهطفل طلاب علم بس ربنا بس اقتعالي وبعدنا بارجع انقح بقى تجارة لا مش هفكت ولا تربح واذا ربحت هو بال عليك لكن انت ايتي الباب او الامر من بابك ايه بابك اول حاجة انك انت تطلب الامر بحل تطلب ساعة الرزق بحل ثابتا وعند الله رزقا واحمدوه ويقضوا لا يبقى وعد فكر المال الماء فتاتيك بذنبقول الفهلوة من غير ضوابط شرعيه ابدا مش هتكون كده إنما تأتي بتقوى الله سبحانه وتعالى أنا إنسان طاقي أنا فاجر طاقي ثالي البلد بلاقي جاي لناس من ضمياط ليه أصلي سمعتك كويس جاني الرزق من هنا ومن هنا ومن أقصئ الأرض اقول لهم ده كذا يبقى كذا خلاص. فالعايز الرزق الرزق بمرض من بادة. الله نصب على تحسين الرزق أبوابا العايز مثلا ولدا صالحا في أبواب العوز زوجة فيها أبواب وهكذا كل طاعة وكل مرغوب فيه نصب الله عز وجل عليه أبوابا وطوقا بها يعرف أنا عاوز اتبع من هذا رسول الله ما أنا عليه اليوم وأرحاته أيضا في طرق توصل إلى هذا طرق نصبه, نصبه الشارع من التزام الراسخين من التزام الشيخ الراسخ من من من, من القراءة الصحيح من عدم التشدد من عدم التعصب من السير على الدليل ينقاد الإنسان لو حيثما كان فكل يا إخوان أمر من الأمور المرغوب فيها. أقام الله عز وجل عليه عليها أدلة وشواهد فمن أراد يصل إليها باختصار فليدفع بصرف هذه الأمور. مع. زي مثلا واحد ماشي الطريق واقف العربية اسير وقت خلاص هو واقف يسير عربيعة من الحسنة حتى لو وقفنا من الصباح شوية هيميله العربية وتمشي الطريق هو رايح مش مش مصادق فراح يزح من على الرصيف ويجي على الطريق الثاني مثلا أو الطريق الثالث أو كذا أو يعمل فإذا به يظل اختصارا فدخل في طريق مغلق لا يخرج منه حتى الصبح استكثر نص ساعة جالس لماذا؟ الطريق مسدود أكيد من الدنيا مرور الدنيا تأتي وتشوف الطريق مسدود لكن الطريق اللي انت أنت هذا قد يكون مغلقا فالإنسان لا يحاول قولك مثلا يا نساعد مع الشيخ عشان نتعلم تعلم ده مسألة كده شكلها مثلا عشر سنين ولا بتاعنا إحنا عايزين أنا روح بقى أخ من الإخوة الفضيين دول اللي هم عم بيجي مثلا طلاب أو كذا ممكن يجلس درس خاص وأقعد معه وكل هذا عشان نخلص كتابين ثلاثة أربعة خمسة مرة راح ما خلنا فلان تصل وإذا وصلت بشكوك الناس فلم يعلم الأمة في 23 وعشرين سنة ولم ينزل القرآن جملة واحدة إنما القرآن نزل مفرقاً ومنجما ومعه الشوائد وحسب الوقائع ليتمكن هذا العلم من القلب كما قالت عائشه أول ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه في, في, في الصور ما أنزل الله الحلال والحرام تقول ولو قال افعلوا ولا تفعلوا لا تشربوا الخمر لا تقربوا الزنا لا شرب الناس الخمر ولا اتوزن لكن هذا صور الايمان التي تثبت الايمان في القلوب اولا ثم جمع بذلك الحلال والحرام فالعلم ما يؤتى جمله ولهذا قال بعض السلف اذا رمت العلم جمله ذهب جملة ذهب جمله فاسوي نعم واتقوا الله هذا هو الدره الذي امر الله وهو الزم اخواته على الدوام لانتساب اوامره والفلان الوحيده فانه سبب للفلاح الذي هو الخلق المطلوب والملازم الموهوب فمن لم يشتق الله تعالى لم يكن له السبيل الى الفلاح ومن اتقاه ثلاث النجاحات، وقاتل في سبيل الله الذين قاتلوا ولا تعبدوا، إن الله لا يحب المعتدين هذه الآيات تقرن النامو بالكتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الجريء في المدينة، لما طوى النامو المثال. نعم، شوف يعني ما ما يترك الشيخ شيئا للتعليق. يعني هذا أمر بالقتال لكن ام ورد الأمر بالقتال قاتلوا في سبيل الله الذين يقتل ام ورد هذا تمام قاتلوهم في مكة وآذوهم في مكة والحقوا بهم سوء العجاب في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا صبراً ألا يتفين موعدكم من جنة اصبر لخباب اصبر والنبي يصبر صلى فيقول تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله وهذا كان بعد بعد الهجرة إلى المدينة لما قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به لما قوي المسلمون يبقى عيدة القتال مذنية على, على القوة تحصيل القوة والقدر ثم القتال على درجتين قتاله. قتال للدفع وقتال للطلب وخلاهما أيضا له شرط قتال للدفع وقتال للطلب لا يبقى تدرج دي مش ليس مثل الخمر يعني مثل الخمر مرة بمراحل ثم فهل أنتم منفهوم فيبقى خلاص يستقر أمر تحريم الخمر ما يجيش واحد نهاردة يفتي يقول لا تقربوا صدق السبارة وكذا وكذا لا القتال منوط وجوده بشروط لكن الخمر مش بشروط ولا الزنا تحرمها بشروط فإن وجدت أحوال معينة جذا الزنا وأنه وجدت أحواله معينة جاد الخام القتال منوط بالقدرة منوط بوجود الإمام منوط بكذا بكذا إذا تحقق الشرط وجد قد يكون كفائيا. واجباً وجوباً كفائياً وقد يكون واجباً وجوباً عينياً وخبالك وقد تحرم المواجهة إذا هو محفوظ شروط ولهذا أشار إلى هذا المعنى بالقيم رحمه الله تعالى في زاد المعابي فقال والمراحل هذه التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم نمي مراحل إلى الزمان مش مراحل النبي رخ في وهو النبي مع النبي معه التلاح أعظم من أسلح وهو الدعاء لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله مع بهؤلاء لا تغادر منهم أحدا لفعل الله سبحانه وتعالى بالك لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك مر على هذه المراحة مرحلة مرح مرح يصبر يصبر على ما يقولون مرحلة أولن للذين يقاتلون من ظلموا مرحلة جاهد الكفار والمن تبقين عليه عليهم فهل يطر النبي صلى الله عليه وسلم يترخص بهذا وهو النبي ولا يجوز في لحظات الضع ولا يجوز لنا نحن أن ترقص في لحظات الضعف ولسنا كالنبي إذن كل أمر له شرط فهناك منهيات لذاتها زي الخمر زي كذا خلاص دل فساد فيه منهي إلى أبد الأبدين ولهذا جاء صلى الله عليه وسلم أن رجل قال يا رسول الله الخمر فإننا تباوى بها قال لا قالوا فإنها شفاء قال لا فإن الله ما جعل شفاءكم أو دعاءكم في محرم عليكم او كما قال صلى الله عليه وسلم يجي الزنا رجل يخاف على نفسه مثلا يعني زي ما ان يقع بالمحارم ولكن الله لابد ان يبقى بغير المحارم حتى لا اقع في شر الزنا بالمحارم مثلا يعني او رجل مثلا ياكل في سري تنصح حرام كلامك لا ما هو يعني ده ولا اذني لا لا ولا فزل اتقي صم خذ بمجامع التقوى فالجهاد ما يقال خلاص كان مرة بالمراحل ثم انتهت يا أيها النبي وشاي نقول الجهاد له شرط وله فقه ولذا ليه دايما العلماء مصحون يقول لك يعني لازم تتعلم ولازم تعرف الكلمات اللي هي بقى ايه بتزعل الناس اللي مش عايزين المحطات اللي التوقف بيت احنا عايزين على طول ما تقول بقى اعود وتعلم وروح وسوي وما تقول بقى زي ما قال البخاري بابه عمل ومصالح قبل الجهاد وفي وقت عم الشيخ ما تقول ليش وقت ذلك الكلام اللي هو بيعقد الناس دي لكن في الناس جهد لو فقه ولو شرطه مال ايه له شرطه ولو فقه ولو احواله التي لابد أن تراعى فالجهاد مر بمراحل. إذا وقع المسلمون فيما وقع فيه رسول الله جارت عليهم من التي جارت على رسول الله وسلم ممكن يأتي زمن أقول اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميعا ممكن يأتي زمن أدن ممكن يأتي زمن جاهد المسلمون <تصفيق> وفي الله على يعني الحمد لله يعني شوف يا يعني الله يذهب هذه القوى على وجه الأرض يعني ما احنا بس احنا ناخذ الاسباب الشرعيه وانا نقحم الله يريد تخفيف عنا الا الله الله عنه وعلم أن فيكم ضعفاً فإياكم منكم مئة صبرتهم يغلبون مئتين يبقى الله سبحانه وتعالى يحب التخفيف ولا لا؟ التخفيف لهذا نزل الأمر من إياكم منكم عشرون وصبرون ويغلبوا مئتين إلى الآن خصف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً وعلم أن فيكم حيثية التخفيف علم أن فينا ضعفاً لنا وشمانة لكن في بعض الناس لا يعلم أن فينا موتاً مش ضعفاً موتاً خلاص لما تحرك حركة المذبوح المذبوح يدوبك نعمل كده ومالأبري يا الله روح خالد يا أحفاد خالد يا أحفاد سعد يلا قوموا روحوا قال روح وصني يا ابنة لا احنا عملين يدوبك عملنا نحرك اصابعنا بالعسل ربنا بيقول حالي ما نبيكم ضعفا خففا خففا شوية شوية كده علينا واحدة واحدة والله عبد الفاتي بناصرة هل انت تظن ان ان الله سيصلت عدوا عن المسلمين استريح بيضتهم لا نحن نعلم ومن الأسباب التي شرعها الله والنبي نحن إذا كان عندنا قوة إذا كان عندنا كذا ونعد لهم آه نعم فإذا حقب القوة ماشي لكن إن كان عندنا ضعف لا فالحفاظ على الطائفة المسلمة الحفاظ على دم المسلم الحفاظ على عرض المسلمة هو المتعين هو المتعين وعلم أن فيكم إيه؟ ضعف يبقى الله عز وجل كفى الصالحين اعداء في كل زمان ربما بما لا دخل للمسلم فيه من جهة القضاء وإن كان سببا فما كيف هلك عاد كيف هلك الثمود كيف هلك فرعون كيف انتصر النبي في الأحداث الريش الصيحة الرجحة الغرق فكل من أخذنا فمنهم من أرسلنا عليه حافظاً ومنهم من أخذت في الصيحة. ومنهم من خففنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وهي ليش الأعقل الرواس الاتحاد السوفيتي هذا دولة كبيرة كان يسموها اتحاد سوفيتي فين دولة الإسلام التي شكتت هذا الاتحاد فين دولة الإسلام؟ اللي راحوا بجهد وشددوا هذا الاتحاد تشتت هذا الاتحاد وصلت وسارت دولة ضعيفة واشنع فينا خارج الآن أمريكا بدأت هي طبعا بدأ من الزمان من يوم استعملت قوتها وتظن أنها القوة العظمى وهي ويتبدأ في الانهيار والآن أمرات الانهيار بدأت تظهر بوضوح في هزة الاقتصاد وحصول الإعصارات التي تدمر كل شيء فهذا وهو هذا امر يعني فاحنا نفسنا في المسالك الايه الشرعيه الصحيحه وناخذ بما اخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا أشجع اشجع من الرسول ولحنا أكثر اكثر حميه وعاطفة من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يقول لا بجند ارجع واللي يقول لك اصبر واللي يقول لعمار فإن موعدكم الجنة فقالت إيه بحنا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يوزع هذه الألفاظ وخلاص لو كان هذا الأمر يأدينا نحن لصرنا فيها مئة جماعة إسلامية جماعة ترى أن إحنا الفك عمار واللي معاه بالقوة ولو أدى ما أدى وجماعة ترى أن إحنا مش عارفين نعمل أنا من قتل مطر لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبرا ألا ياسف إن موعدكم الجنة وهجروا الصحاة إلى الحبشة طارة وإلى المدينة طارة وتركوا أوطاناهم وتركوا أموالهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم النبي ما عاش عيط على طراب مكة وأقول الأرض وطني وطني وأعد يأخذ فتنة كده من طراب مكة ويبص فيه ويقبلها وطن ما سيبوش من من لله سبحانه وتعالى ضاقت بي هذه الأرضاً قد تل أرض أخرى ضعي, ضعي في النبي صلى الله عليه وسلم هاجر هاجر من مكة صلى الله عليه وسلم لضعف ليه خوفاً على أفحاته لوجود أرض أخرى تقبل الإسلام انتقل النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش يقول لا أنا مكة أرضاً ولازم وأرض أبائي ولازم فيها إلى آخر مكة لو رقدا أريق داب كل هذا اعتبره النبي واجه أنا الآن الآن كفرد أو مجموعات اكلف بقى نفسي في ظل بقى القنابل العنقودية وظل الصواريخ بتضرب من يعني آلات الكلومترات وأطحبوها في بروج المشيادة وأقول لا آل لازم نأخذ الرشاش بتاعي في المطبخ واطلع واقف غضب من اللي ما والله ناصري والله معي يا احفاد سعد يا احفاد مش عارف ايه لا في اسباب وافي البيوت من ابوابها والله جميل هذه القاعده التي لفتت إلينا اليها يعني انظران شيخ تقدر احماله فعلا كل امر له بابه كل امر له باب وافي البيوت من أبوابه نعم أي الذين هم مستعدون لكثالكم وهم المتبهون الغجال وهو الشروف الذين لرأيهم ولا خسال وأنهم عن الاعتذار يشمل أنواع الاعتذار كلها من قطم منها قاتل من النساء إلى المنازين والمجدامين والأطفال وعبوبان وحبهم وقصة وقصة شوف لغة قتال المسلمين هذه لغة قتال المسلمين إذا لا يعتدون في القتال معين سبيل الله معينه سبيل الله ورخلصان في القتال لكن إذا قتل بشرط شوفت بقى أهدى العلم لكي تعرف من الجهاد له علم قاتل ولا تعتد ومن الاعتذاء ان تقتل صديق او ان تقتل المرأة لا تشارك في الختاج او ان تقطع شجرات او ان تفسد ما لا يتعلق به مصلح والنبي كان يخص على هذا لا تفسل النساء ولا يقتل الرهبان في الصوامة فبالرهبان الصامع الصوامة بيعبد الله بشريع اعتماله يعني هم مخرفون ومع ذلك لا رجل يعبد الله في معه لا تعتدي عليه ولا تقصره سبحان الله هذه لغة بالقتال عند المسلمين مش المقابر الجماعية مش الإبادات الجماعية مش ولا التمثيل بالقتل ولا التمثيل بالقتل لا نمثل بالقتل وإن وجد هذه اللغة في العالم لكن لا نمثل بالقتل لأنه لا يوجد فائده إلا اذا قتل فلان ممثلا بفلان سناخذهون على قاعده آه... فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم قاعده القصاص المعروفه لكن غير كذا كان يكون اصلا عاما لا مش اصلا عاما لكن لو حصل وان مثل فلان خلاص يمثل به لكن قاعدة عامة لا مش قاعدة عامة لا يمثل ومن لا من يقبل الجزيه كمان هو قبل الجزء انت بتعاوده الى الاسلام ابدا اعتقد الجزية، بعوت الى الجزيه ماشي اتفضل فقبلت الا فأبيت إلا قتالة هذا من التعاد وأنت مسلم وتقاتل غير مسلمين لكن هذا من التعاد أعطوك الجزية قالوا أعطوه بقى لا لا تلك منه مصنوبين يأخذوننا الجزية وهيكونوا بقى جيش يستعملون ينتصروا عليهم خلصوا عليهم مرة واحدة لا خالق قاتل قوما مشركين ومع ذلك الماضي فأسلام يقول اللهم إني أبر أبعك مما صنع أخذ اعتداء ثم يقبل اسامه رضي الله عنه يقول الرجل لا اله الا الله وكان حريصا على قتله وقتل اسامه فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعنيه قتله بعد ان قال لا اله الله قال إذا فاطمه تقتل ازاي قال يا رسول الله انه قال تحودا هل شققت عن قلبه بفعل ما قالها مخلصا ان قال تحودا يبقى عندنا ضوابط يا اخوان ولا لا مهود علم الجهاد مهود الجهاد اللي يحتاج إلى علم وليس الجهاد الذي تقشي مبيل المسلمين حيث لا فاقة لهم به وليس الجهاد الذي تخرج به على حكامك وتفسد, وتفسد في بلدك اولا وتكثر المواجهات بدل من تواجه العدو وجهت العدو وجهت الحكومة كما من أذي لك ومن نصبك لتكون أنت إمام المسلمين في الجهاز مين لنصبت هذه أمور تراعة حتى ولو وجدت فيها عواقف فهذا كل وجد في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتق مرتقا يطشم فيه المسلمين ولم يرتق مرتقا يسد به أبواب الدعوة ولهذا النبي في الحذيبية قبل كل هذه الشروط وقال لجنبال ارجع نعم الله أن يجعل لك ولمن معك مخرج ارجع لنا رسول الله يفتنونني في دين ارجع ارجع والله يتولدين وقال لحذيبا لا لا تقاتل معنا ونستعين الله عليها بعدما اعطى المشركين عهدا لا يقاتل مع رسول الله أنه في غاية الخفاء لو عندنا الآن لا يمكن أن نقبل واحدة من هذه الحالات التي قلناها لكم في حد يقبل هذا؟ أقول لك إعقل كده لا أحد و... يقبل هذا ما أنتش قادر تقول الكلام اللي أنا أقوله الآن ما أنتش قادر تقوله لو جيت تقول نفهمت عليك آه شو بقى الجماعة توقع الكتب توقع العلم يعني عادينا نفضل على طول والأعداء يعملوا فينا يسووا فينا وكذا, وكذا وكذا وإحنا مش هنمين مين ألف نوعه؟ ملأ لك نوع كون الشباب الجميل اللي زي الشباب ده وربيه وقوي وثبته على الإيمان والشاب هذا مكره أسرة مكره مجتمع مكره كذا واخد بالك الجهاد يقوم به حكومات يقوم به دول مش يقوم به عصابات يقوم به دول والحظر تقصير فعليه مش عليك فالجهاد يخاطب به الحكام يخاطب به الدول إني لا يمكن أن يؤثر إنا بهذا. ما؟ اللي إيه؟ آه ما شرَّ نخران في أمام لو مع الأمان وعهد واعتد عليه مسلم طبعا لكن بقواعد بقصص يعني بشروط يعني في تعذير وفي هدية. لكن إذا قتله فلا يقتل به لعدم المكافأة لكن يضاعف قد يضاعف الضمان عليه فلا يجوز لمسلم أن يعتدي على غير مسلم إذا كان يعيش معنا بعهد وأمان ودخل وأذن له الامر الأمر ومعنا فلا يجوز له فلا يجوز أن يعتدى عليه فلا يجوز أن يعتدى عليه حتى لو ما فيش جسد. نعم. ولا تعبدوا إن الله لا يشده المعبنين وقلوهم حيث تفتموهم وقلوهم حيث تفتموهم. من حيث أقربوهم والفتنة أشدهم من القسر ولا تقاطلوهم عنه من المسجد الحمام حتى نقاطلوهم فيه فإن نقاطلوهم ضغطوهم كذلك جزاء كافرين وقلوهم حيث تفتموهم هذا أمر بالتاليين بينما يردون في كل وقت وفي كل زمان قتالا إلى سعر وقتالا ما ثم استثنى من هذا الهموم لتدور عند النسج للحرار وأنه لا يجوز إلا أن يدوروا القتال فانهم يقاتلون جزاء لهم على حجابهم يعني باستثناء هذه البقعة فإن بقعة معظمة لا يحصل فيها قتال لكن إن قاتلونا في المسجد الحرام من عش شكين الله والله هذا مسجد حرام كذا لا يستثنى من هذا لأنه حصل اعتداء فإذا حصل اعتداء رضبنا الاعتداء في أي مكان حفاظا على المسلمين معنا ومن ذلك دفع الصائر في الحرم يعني مثلا أنت لا تنسل الصيد لا تفعل كذا لكن لو لو عليك في الحرم وصال عليك صائل ادفع هذا ولو جاء أي شيء فقاعدة دفع الصائد وكالب رفع الضرر هذه قاعدة المسلسة حتى ولو كانت في المسجد الحرام حتى ولو كانت في المسجد الحرام سَإِنْ إِلَّا رَبُّ فَإِلَّا اللَّهُ رَبُّ رَحِيمُ وهذا مسلم في كل وقت حتى ينفر عن عمرين كمسلمين فان الله يفوق عليهم ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وفصل الرسول والمسلمين عنه وماذا من رحمته وفاهمه بعباده وقادرهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله كي منتمر فلا عظمان الا على أخوان ولما كان الختام عند المسجر الحرام يترانه انه من سبق البلد الحراح أخبر تعالى أن المسجدة لسكنة لله من الشيخ والصد عن دينك أشبت من مسجدة القصر فليس عليكم أيها المسلمون ويستدرهم إلى هذه الآية على الطائرة المشروعة وهي أنهم من دفع دفع يرتكب أخص المثلتين لدفع أعلى هما نعم هذه القاعدة قلت تحتها خط يرتكب أخص المثلتين لدفع أعلى هما قد يرتكب الإنسان متفدا لأنه مضطر لارتكاب بمثلة أكبر فيرتكب بمثلة الأخص حتى يتجنب الوقوع في المفسدة الكبرى فلا شك القتال في المسجد الحرام مفسدت لكن مفسدة تمكن هؤلاء من نشر شركيهم وكفرهم أعظم يبقى دور المسجد هذه المفسدة أكبر بالمفسدة بالمفسدة الأصغار نعم ثم ذكر تعالى المقصورة من البداية في وانه ليس المقصود به كف دماء الفتن و ولكن مواليه و لكن المقصود به ان يكون الدين لله تعالى و يغض الله تعالى على التاجر اديانه و كل من يعارضه من الشرك و غيره و هو الاغراض بالفتنه فاذا حصل هذا المقصود فلا قتل خسن ولا قتال نعم هذا هو من للختال في الشرق ليكون الدين لله لا حمية ولا عصبية ولا وطنية ولا شجاعة ولا أي غرض وأغراض إنما القتال المشروع واحد ليكون الدين لله يبقى دي الغاية من القتال في, في الإسلام وقاتلهم حتى لتكون كتنتهم ويكون الدين لله في الصورة الأنفال كله لله يبقى هذا والغرض، وهذا يبينه مجا في حين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن مسؤول الرجل يقاتل حميا يقاتل الشجاع يقاتل كذا أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله العلية فهو في سبيل الله إذا إحنا عندنا إذا في القتال لا بد أن نتبع فيه أمر الأول أمنية وأن يكون الدين ليش سبحانه وتعالى لله من وراء هذا القتال عبودية الله إقامة الأرض على عبادة الله سبحانه وتعالى وعشان كده نحن عندنا القتال لا يتوقف عند أرض يعني ما عندنا أرض من خلاصة الحمد لله الجزيرة ذانت لنا أو الوطن العربي ذان لنا نحن ما عندنا أرض نتوقف أو أرض نقف عن, عن القتال عندها وإنما نحن مأمورون إن كان لدينا القوة أنه قاتل ليكون الدين كله لله في بقاع الأرض لو الوطن عرض ده كله بأتباعنا فابوا بعدين ونقف كده لا نريد أن نحرر كل أرض لا يعبد فيها الله سبحانه وتعالى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة لم يتوقف عند هذا وخلاص وبقت المكة والمدينة معاه وانتات المسألة وإنما أرسل الملوكة إلى بقاع الأرض وخرج ليه مناقص الروم ما في النبي صلى الله عليه وسلم حمل الرأي من بعد الخلفاء الراشدون واصل الفتوحات حتى وصلت الفتوحات إلى ما تعرفه. فالإنسان ما يعرف قتالا للأرض وبالتالي إذا جاءت الأرض جاءت الأرض خلاص زي اللي صرح ويقول إن معركتنا مع اليهودي معركة إيه؟ معركة, أرض معركة أرض معركة أرض مش معركة عقيدة معركة الأرض يعني قرن الأرض نتى المسألة لم يعد بيننا وبين اليهودي شيء. لو اليهود أعطونا فلسطين أو خرجوا من فلسطين وبحثوا عن أرض أخرى خرث انتات المسألة لا معركتنا مع اليهود معركة عقيده وانما الأرض تبع اليهود ما يحاربون المسلمين في فلسطين فقط إنما يحاربون المسلمين في كل بقاء الأرض وماذا قبل فلسطين هل كانت اليهود لا تحاربه وماذا بعد فلسطين هل سيتوقف الحرب إن دجالة إن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان سيحيط به،, به اليرود من كل حدب وصوب ليكونوا جند المقربين لكن هذه مغالطات وقاتلون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين إيه لله دي من الفتن في سبيل الله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا في اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من مدينه او من حتى يعطوا الجزيه التي بات عن القتال ان اعطوها وتكون الغالبه لنا والسيطره لنا عن يد وهم صاغرون ولهذا لو ان الارض كلها معنا الا بلده يعبد فيها غير الله يبقى لابد ان احنا نعرف على هذه البلدات اسلام يا, يا الجزيه يا القتال اذا الإسلام ما يعرف ارض يتوقف عنده لهذا لو كانت الحرب من اجل ارض هنقول إيه؟, ايه الارض ديت ايه هي الارض انما نحن نريد ان نعبد الناس في كل مكان رب العالمين سبحانه وتعالى يبقى قصد من القتال يبقى ان يكون القتال لله اثنين ان يكون القتال على من هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة عرض الإسلام قد مسألة فيها تفصيل أما من لم يصله دعوة الإسلام قط فيجب عليك أن تعرض تقول الاسلام الإسلام يا الجزية يا القفاة. أما من وصله الإسلام وعلمت أن الإسلام قد وصله من وقع إسلام فلا يجب عليك دعوة حنيد ويمكن دهامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد المصطلق مع عبد المصطلق إذا دعوته إلى الإسلام لا تجب إذا علمت أن الإسلام وصله ون دعوة الإسلام قد وصله. أما إذا لم تشن دعوة الإسلام نعم ينبغي أن تعرف لأنك تمن مش الغرض من القتال القتال في حد ذاته الغرض من القتال تعبيده فإذا حصل هذا الغير قتال خلاص الحمد لله لكنك تعرض عليه فيقبل أو يرفض يبقى الجزية يقبل جزية والإسلام يبقى القتال نعم ويكون الذين لله من قاتل لتكون كلمة طبعا في سبيل الله ولهذا النبي حط أوصال وقواعد النبي ماشي من قاتل ليكون حمية لأ ومن قاتل يكون شجاعة لا ومن قاتل يكون كذا لا معنى هو سئل الرجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية يقاتل فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع قاعدة تصف لكل زمان ومكان ممكن يجي لأغراض غير الحمية وغير الشجاعة وغير كذا وغير كذا وإذي كان من جواب النبي فثلت زي لما سئل عن ماء البحر يعني عن طهارته فأعطى قاعدة عامة أنت تسأل اليوم عن طهراته بكرة يجي واحد يسأل عن ميتك فأعطى قاعد وطهوره ما قول لما سئل في أقصى حينة عما يلبس المحرم يلبس المحرم يا رسول الله هل يقول له يلبس كيت وكيت وكيت, وكيت وكيت وكيت وكيت قال لا يلبس النبي أجاد قال لا يلبس آآ آآ آآ آآ كذا وكذا وكذا عدد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه على خلاف الأرض يلبس ما شاء إلا أطناف لا يلبس الخفية لا يلبس العمامة لا يلبس البرانس، لا يلبس كذا لا يلبس الثوبة ما الثوبة وزعفران لا يلبس يبقى أجاب بما لا يلبس لأن الأطلاء يلبس ما شاء أجاب بما لا يلبس دي من حسن جوابي صلى الله عليه وسلم فلما سر إلى قاتل وقاتل قاتل شجاع قاتل كان أي ذلك بسببها قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله عشان كده انت بتنظر لمصلحة الدعوة اللي بيجي مهاردة يفرقع بومبرتين وخبالك ويوقع له بورجين ولا يعمل كذا طيب امت قاتلت بيختارك هذا لتكون كلمات الله يا العليا تستمر الدعوة لكذا لكذا ماشي بالضوابط الشرعية ماشي لكن من غير ضوابط لا ولهذا النبي لما وافق على صلح الحديبية وافق النبي مع إجحاة الشروط إلا أن المتامل يجد من هذه الشروط من ألف عما يقول توقف الحرب عشر سنين وكل واحد يعمل لعيز يا سلام بعد ما كان النبي والصحابه مش قادرين يدعو إلى الله ولا يمشي ولا يجو خلاص عندك عشر سنين فرصة زي ما أنت عايز تدعو تدعو اللي يجي من عندنا رده ليجي من عندك لنخضر أصلاً ما لازمه لازمة ماهوش يعني اللي يجي من عندنا يروحنا تردوا لي هل احنا شعدينا أصلا ده مش عايزين فاحنا زعلين ليه اما من رضدناه فان كان فعلا مسلما اسلاما طريحا فسيجعل الله له مخرج وقد جعل احنا اتنكلوا الى دين وإيمان ولا حفظ الله اما يرجع من عندنا خلاص مزعادش عليك مزعادش عليك لان هذا ارتد فما فإذا تقول لا تبدل أسرة تجيبون لدعوة لا خلاص لكن استفادت الدعوة لهذا سماه الله فتحا إننا فتحنا لك فتحا مبينا سماه الله فتحا دي أحوال يقوانه أمور ينبغي على طلاب العلم مراحلتها ولهذا احنا ليه بنقول أنه الأمر هذا يرجع فيه للراسخين قضايا الإيمان والكفر قضايا الجهاد قضايا الحكيمية كل هذه القضايا الصعبة والكبيرة إنما يرجع فيها للراسخين لا يرجعش فيها لقراء النت ولقراء الملازم التي توزع فيه خفاء لا لا يرجع فيها أبدا ولا تستقيم الأمة على منهجها أولي أبدا إنما يرجع فيها إلى الراسخين وإلى أهل العلم البطيرين في الشريعة ده حاجات كيف نحن النهاردة بيشرح كتاب الجهاز نحن ده تفسير صح تفسير لكن القرآن حاولك من يلتقط الدور على القرآن ومن يسقط هذه الآيات على الواقع اللي احنا بنعيش فيه اسقاطا صحيحا في المساله المسألة حاجه حاجة يا أحفاد سعد واحفاد خالد واحفاد سعد واحفاد خالد, وأحفاد خالد قاتله شروط ولا لا احفاد خالد تسمي خالدا يوم موتى فارل من خالد جاب المسلم رجل يوم موتى وفره الخالد يوم موت لكن هو ده النصر المبين لهذا سماه وصفه النبي بقوله واخذ الرأي سيفه بن سيفه يفتح الله على يديه فتحه وفتحه لكن هذا هو الفاتح يبقى طار تجري وانت فاتح وصارت توافق على العهود والمواثيق وانت فاتح مع ظهور الاجحاذ فيه خلي بالك اهو مين فينا يقبل الشروط اللي قدرها النبي صلى الله عليه وسلم وصميت فتح فتحاً في إيه؟ النبي فتح إيه النبي فتح إيه وارجع أصلاً ما. ما تطش بالبيت ما تطش فتح إيه فتح إيه إيه. إيه؟, إيه ما تطش بالبيت إرجع إرجع خلالس. سامعه وتعالى النبي بينه وبين ده يعني من كان فيها يمكن يرى بيوتها مكة الان على الحدابية كده في المكان الان في بين خدابية ومكة ايه ويقطع من مدينة كل هذا ايام وليام حتى ما بينه وبين مكة الا هس حرم الان كان يصل يصلف الحرم ويصلف المكان مكان الحرم داخل في حدود الحرم خلاص ما بينه وبين مكة ايه وحلم بيداعب من سنين وانتصارات سابقه ارجع حار وسميه فاشل ويقول لخالد فاتح لو على ديه وهو هرضان خد ال ورجع جاري فاشل فاشل ليه كده يا جماعه مش البومبه على طول مش كل بومبه يبقى فاشل لا لازم المساله لها اصولها ولها قواعدها وقد يكون الفتح في المعاده، قد يكون الفتح في الصدر قد يكون الفتح في الصبر قد يكون الفتح في القتال كل هذا يراه من ويراه لفيع الثلجة ويقول لأمر موليه الأمر مش عارف عاجزين خلاص عليه أما الفرد فلا ينقلب بكل هذه المسائل التي لا له بها لا قبل له بها يا يقول الشيخ نعتمير وانما يخاطب بهذا ولاه الامور اما الأفراد فلا يقوون على هذا غالبا لا أنت يا عبد الرحمن أنت محمد الجهاد عين عليك في الصين أعرف العريف توجب في الصين توجب إيه؟ فانما هذا بنوط بالحكام نعم الحرام اي ليس عليهم منهم من يستحق المعاقبه طيب عند